فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تقافي ولا تحزنين إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجوده مَا كانوا خاطئين وقال دمرات فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤال الأم موسى فارغا يان كادت لتبني به لولا او لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقال لاخته بصين فدسرت به عن جنبهم وهم لا يشعرون في قوله جرف علاء نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونداعى لهم ايمته وندعى لهم هنا في قول لا درعلاء ونريد ان ننعم على الذين استضعفوا في الأرض هذه من سنن السنن الكوذبيه أن الله جل جلاله يقوي الضعيف الذي امن به وحده والأمر ليس في ضعفه وليس في قوته الامر في كينونه ان يكون الله ان الله ان الله اكون معه سبحانه جل جلاله كما قال الله تعالى لصحابتي الكرام على ما كانوا فيه من ضعف ومن قلة فقواهم وكسرهم سبحانه وجل في قال الله تعالى والقف بين قلوبكم لم انقطم في الار جميعا ما الفت بين قلوب وقال الف في الار ما الفت ولكن الله الف بينهم وايضا قال كنتم قريا مستور بسرعونه في الار تخافون ان يتغتفكم الناس فاواكم وايدكم بنصر قال الله تعالى ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالثين فجعل منهم الأنبياء والملوك وجعلهم أئمة وكانهم من خير من خير الناس على وجه الأرض قال ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمانا وجزاهما منهم ما كانوا يحمرون وقد كان فإن الله جال فعلا قد أظهر لفرعون ومن معه الآيات البجرة وقال الله جلال فعلا مبينا ما قاله فرعون استضعفا لهؤلاء القبلة وتكاثر بمن معه وتقوى بسلطانه وجاهه وما علم أن الله استدرجه الحسن حين قال إن هؤلاء لشردمة قليلون وإنهم لنا نغائضون وإننا لجميع حاضرون قال الله تعالى فخرجهم من جنات وعيون فأغرق الله الجميع وأنقذ هؤلاء حينما قالوا إننا مدركون قال كلا إن معي ربي سيجدين وتبدأ هنا قصة قصة فرعون وموسى أو قصة موسى وفرعون موسى عليه السلام كيف رباه فرعون الذي خشي أن يكون الهلاك من من, من من بني إسرائيل لأنه كما قلنا تداول بني إسرائيل ما كان من ما كان من من الجبال الذي أراد صارف أن الله منه فقالوا بأنه سيكون من بني صغير من يذهب ملك نصر على يديه وانتشرت جدا في وقت في العمل فلذلك جاء الكائدون الكائدنا فقالوا وأمروا بقتل الصبيان الزكور وترك النساء نعم قال وحينا إلى أم موسى أن أرضعين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خذت عليه فألقيه في اليمن ولا تخافي ولا تعزني وأوحينا إلى أم موسى هن الوحي على أساس أن الوحي يكون إلهاما هذا كما قال العلماء وإن كان قد اختلف فيه العلماء على أساس قال قال ابن عباس والإلهام وهذا الظهر هذا الظهر وأيضا الثاني أن الجويل أتاها بذلك قاله مقاتل والثالثة كان رؤية منام حكاه الإمام الموعد هو القريب أن يكون رؤية منام أو إلهام والأقوى ما قاله ابن عباس وأنه كان إلهام وأوحينا إلى أم موسى كما قال الله تعالى وأوحينا إلى النأم وأوحى ربك للنحل أن تغذر من الجبال من موسى وأن من ما عشود وأوحينا إلى أم موسى أي ألهمناها الهمنا ام موسى ذلك واوحينا الى أم موسى أن ارضعي فاذا خفت عليه فارقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني تمام هذا انا ارضعته واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فارقيه في اليم ولا تخافي ولا ولا تحزني قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وهذا أيضا حتى يعتاد على تد أمه لأنه رفض, رفض الحليب من, من أحد دلة من أمه والله دل فعلاء له في ذلك الحكم والوشوم في عباده فكانت ودعوه ولما جاء الحرص صرخت الصغيرة يقال أنها ألقت موسى في النار وهذا ليسا بعيد على الله جل فعلان فلما دخل الحرص ووجد ما وجد إلا التنور مفجر فخرج وهم خرجوا سألت ابنتها أين هو قالت لا سمعت الصوت من التنور فأخرجته أن على جعله النار أن تكون بردا وسلاما أعد قال ليسا بعيد فإن الله جل فعلان قال للنار إبراهيم عليه السلام قال يا نار كوني بردا وسلاما على, علي إبراهيم وماكثت على ذلك أشهر تردعه ثم أذلك أوحى الله أجلها أن تدعى تأموتاً له بأن تردعه فإذا خافت أن تلقيه في اليم وأوزع في قلبها لا تخاف ولا تحزن وهذا الذي أوزعه الله أجل على إذا في قلبها كان أنا وعدة من الله تلف علاها وقد وصى الله وأوفى إله ورد عليها وليدها بأمان تردعه بأمان يكون معها قالوا أحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فذا خفت عليه فألقيه في اليمني ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك ودعالوه من المرسلين أمدوا إلى الزخين هنا في الله يذهب على فعل ذلك القدس وعلمت أنه ذهب يعني في التابوت ممكن ذهب إلى حتفه ذهب إلى الغرق أو ذهب إلى قوم لا أعفون خضره أو ذهب إلى يد فرعون في فيقتله فهو في مهالك شتى وما ذلك ما فعل ذلك إلا الا وتعلم بأن الله جل جلاله سيرده عليها قال ولا تخافي ولا تحزني لا تحزني من شان الموضوع تخافي من مساتك فان الله جل جلاله يرعاه بكرمه وعنايته اتق الله والدعوا وهم هنا تعلم يعني ما في موسى وحده عليه السلام أن قال الله تعالى لنفسي واصطنعتك, لنفسي واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي إذا فأنت أخوك بأتي ولا تنافذك قال واصطنعتك لنفسي قال فإذا خذت عليه فألقيه في ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجعله من المرسلين إن رأت دور ذلك عندما رده الله جلال فعلا لها لأنه لما انتقته ألي يعني الله رعلا منعه من أن يتقبل أي, أي سد من امرأة ولم يشعر الحديد قد إلا من أمه حتى جاءت أخسر أولي التي قالت له, له من غلاف القوم نوم ناصحون حتى ذهبوا به إليها فأرضعته فالتقم سدها وارتاح معها حتى جعلته ما أتبعه إلى, الى, الى أمنا لا تعلم مانت وفق ذلك وما سيكون رسولا نبيا قال الأصنعي قلت لأعربية ما أفصحك فقال او بعد هذه الآية فصحة في قوله تعالى وأوحينها لأم موسى فأدخلت عليه فأقليه في لهم ورد خبره سنان إن رأى الدول إليك جمع فيها بين أمرين ونهائين وخبرين ومشارتين الله أكبر والله, والله المسألة فصحة مسألة صنع مسألة دقة النظر مع التأمل وأحينا إلى أم موسى عن أرض عيفة إذا خبت عليه فألقيه في نم ولا تخافي ولا تحزي إنا رادوا إليك وجعلوه من المرسلين ففيها حقا جمع فيها بين الأمرين والنهائين وأيضا الخبرين ومشارتين قاد عرف التقطعوا آل في العون ليكون له معدوا وحزنا فالتقطعوا قالوا آل في العون هو التابوت أخذته امرأة فرعون أو الخدم امرأة فرعون يقال جواري امرأة فرعون ويقال ابن فرعون التي أخذته عم وقال أعوال فرعون هم الذين أخذوه فلتقطعوا آل فرعون لليكون لهم أدوهم وحزناء ليقول لهم اللم هنا هل يلم تعديد أم يلم عقبة الجوهير عن أن اللم هنا لم عقبة ليصير بهم الأمر إلى ذلك لا أهم أخذوه لهذا قال قالوا رب العماء اللام على التعليل قالوا رب العماء اللام على التعليل فلتغطى الفاء العنديه يكون لها مفعول محذورا يعني ليبين الله على لهم أن جبروت والقوه والسلطان التي كانوا يتمثلون بها ويفتخرون بها ان العنديه الذي رباه في العهد سيكون هلاك لهم بيكون هلاك له. فالتقته آل فرعون يكون لهم عدوا محزن إن فرعون وهمان وجندهما كانوا خاطئين وهذه أيضا فيها دلالة أن الله ليس بظلام للعبيد وأن الإخابة يكون على, على تفريطه وعلى ما يقع فيه أهل الكفر من عناد وجهه إياه الله جل في عناه فيكون لهم عدوا في دينهم محزن لما يصنعوا بهم وعدو لرجالهم حذرنا على نسائهم فقتل فقتل الرجال بغرق واستوع من النساء وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك رابط قوله ان فرعون وهمانا وجلدهما كانوا خاطئين بيان من الله لذي فعلانا ونستحقوا ذلك وستحقوا العقاب الأليم والعذاب الشديد قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى لينفعنا أو نتخذه الأداء وهم لا يشعرون ننظر هنا ان محبة أهل الخير نوضع في القلب فقد أراد الله بهؤلاء خيرا لما أراد الله بآسيا خيرا لما رأت موسى عليه السلام قالت قرة عني لي ولك لا تقتلوا فقالت قرة عني لي ولك لا تقتلوه أعسى أن ينفعنا أو ننتخده ولدا أعسى أن ينفعنا ونصبونه خيرا أو ننتخده ولدا لأن فرعون ما كان له إلا البنات وهم لا يشعرون لا يشعرون أنه سيكون عدوا لهم حزنا قاله مجاهد لا يشعرون أن هلاكهم على يديه هذا قال القتالة والثالث لا يشعر بني الإسرائيل أن ننتخدناه كما بيّن الله جلال فعلا الرابع لا يشعر أني أفعل ما أريد لما يريدون قال وقالت بنت فرعون قرة عين لي لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او لا تقتلوه عسى ان ينفع اول قرة عين لي ولتكما اخذنا محبه اهل الخيري محبه اهل الالوي دي منادى لله بي وكلما كان القلب انقى كلما كانت احب المحبه في القلوب اعمق قرة عين لي ولتك قد قال ذلك شكر الله لها فان ان من في العظم من العبيد بقوله قل قل رت علم لي ولك يعني ولك قل تعلم فاقبله لانه اراد ان يقبله وكان خائفا منه حتى قال لا تقتلوه حتى ينفعنا حتى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونأتخذ ورده وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون لا يشعرون أنه عدو لهم كما خدنا أو هلكو عن أليه لا يشعرون أن الله رجل فعلا يدبر الأمر من السماء للأرض وأن الله فعل ذلك استدراجا لفعالنا من معه وهذه آية عظيمة باهرة وقائرة الولد الذي من أجله يذبح الأفراد وتركوا النساء يرضى في مهيط فالعامل فلما أحبت موسى عليه السلام شغل الله لها وغلل لها بيتا في الجنة لا تقتلوا أعسى أن ينفعنا أو نتخيله ولدا وهم لا يشعرون كما قلنا وهم لا يشعرون بمآل الأمور وأصبح فراد موسى فهو أصبح فراد أم موسى فارغا إن كانت تبدي به لولا ربطنا على قلبها تكنا من المؤمنين أصبح فراد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى كما قال من جبير أم عباس ومجاهد أصبح فراد أم موسى فزعا هلعا فارغ انصرف فارغا من من وحينا بالرسال فارغا من الحزن يعني نور يغتر نعم قال لولا ربطنا علاقه بها لتكون من المؤمنين اصبح فؤاده اصبح فؤاده فارغ موسى فارغا انكادت لتغدي به يعني تخرج ما فيها من الاهات اضربطنا وقالت لولا ربطنا, وقال لو ربطنا علاقه بها لتكون من المؤمنين يعني تظلب بحكمه الله ولا قدر الله وهم اعترضت على حكمة الله جل في ولا قال لولا الروابطنا على قلبها ويربط على قلب الجاهزة المحزون إن كان لتبدي به إن كان لتبدي به الهأة الضمير العائد على موسى يعني كانت تقول الله أبنمها كادت لتبدي بذ لولا على قلبها ولولا حرف امتناع للنجود هذا نفسره إن شاء الله بعد الصلاة لأننا نمتبك ونصلي بعد الصلاة إن شاء الله نظمر لهذا نقذ أولا في بيت فرعون من أجل أن يكون هدما وهلاكا على فرعون وأهله لأن كان الأول أوضح لأنه نام نمع عقبة وقالت بلأت فرعون قرة عين لي قلنا هنا الله رحمه جعل جعل رجعنا زميل لموسى عليه السلام وقبلنا ان هذا على العموم محبه الاخيار دي الله ابي ولذلك علماءنا يقولون كما قال تمام وايو قال اسوا القلوب قلبا القلب الذي يحمل على اهل لين القلوب قلبا القلب الذي يحمل على على اهل هذا أمر جلل في هذا الباب القلب الذي يحمل على اهل لين قلب قلب اسود قلب لم يعلم الله فيه لقاء ولانه لا يحمل عليه هو بل يحمل على ما يحمله وهو يحمل شريعة الله جل في علاه قال الله جل في علاه واوحى الى موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه القيه في النهر ولا تخافي ان نار دوائ اليك وجعلهم من المرسلين فالتقطه الفرعون ليكون له عدو وحدا ان بنو اسرائيل وهامانه وجنودهما كانوا خاطئين وقاد مراد فرعون كرة عين لي ولد وذلك كان كان صحابته الكرام يحبون أهل العلم منهم وقال معاذ وحب العلماء دين ندين الله لا تقتلوا عتى ينفعنا أو نتخذه ولدا لا تقتلوا فنرى منه النفع ينفعنا وقالت أو نتخذه ولدا لأن ترعون لم يرضى إلا بالبنات أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون هم لا يشعرون بأن هلاكهم وهلاك ألا ألا, ألا, ألا الجبابر الذي معه على يديه والله على كل شيء قديس هذه فيها التباية واضحة جدا أن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه سبحانه وجل جال في أولاد أراد الله جل على هلاك فرعون بيديه, بيديه, بيديه فربه رب رب موسى بيديه وكان من أحلى الناس عليه وكانت الكرامة لموسى عنده وكان هلاك فرعون على يدي موسى عليه السلام والله على كل شيء قديس وأصبح فائد موسى فارغاً كذا لا تبدي لولا الربط على قلبها لولا حرف امتنع الوجود ومعنى ذلك أنها ستبدي بقلبها وتتسخط على قدر الله جل فعلها وتغير تفجعها إلا أن الله ربط على قلبها يبقى امتنع ذلك وجود الربط على القلب ربط على قلبها والذي أوحى قبلها مع كانت أن تبدي بقلبي حين فرقت كما قال ابن عباس وقيل حين حملت لرضائه ثم كادت تقول هو ابني ولم تقل وقيل عندما سمعت الناس يقولون موسى بن فرعون كادت تقول لا هو ابني لكنها لم تقفل ذلك وبقيت على من هي عليه في قول ان كادت تبدي به واختاب العماء في, في الهاء هنا الضمير عائد على من قلنا عائد على موسى وكادت تبدي أن تقول ابني حين خذوه حين حملك للرضائه حين كاملت سمعت أن هؤلاء يقولون هو موسى ابن فرعون فكادت تبدي وتقول بل هو ابني نعم وقيل الهاء عائدة إن كادت تبدي به على الوحي والمعنى إن كاذا ترضي بالوحف لولا أربطنا على, على قلبها وهو معناها أن الله جعله أوحى إلى قلبها أو ألهمها الصبر والتجديد على القلب وأنها لم تجزع ويقنت في أن الله جعله فعله يرده إليها قال وأصبح فؤاده من موسى ثارغاً إن كاذا به لولا الربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وفيها دلالة أن الجزع والتسخط على صدر الله جل في علاه لا يزود معه إيمان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حفق قامل التلاوى فمن رضي في الرضا ومن سخط فعليه السخط الفوائد المصمتة إذا كان الله معه فمن عليه إذا أراد الله شيئاً الهيئة له أسبابه عظيم رجوية الله ولا في استدراج الكافرين ان التدرج من حيث لا يعلمون هم لي لهم ان القلوب قلبا القلب الذي يحمل على الاذى اسوأ القلوب القلب الذي يحمل على ارجو ان تكون اوترية طيب ناخد عند هذا واحطونا انا استأذمكم ربع ساعة بالكثير عشر تخافها وربع ساعة نستأذمكم فيها وبعدها ان شاء الله نكمل ونبتدئ بالمهزب اربعة, أربعة. خمسة لا يأمن وكر الله إلا القوم الفاسقون لا يأمن وكر الله إلا القوم التئفلون هذه الخمسة أعطونا عشر دقائق نستسمحكم عشر دقائق ونرجع إليكم إن شاء الله نبدأ بكتاب المهزب